فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه